او بالله اللہی و ma وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ وَالَّذِينَ تَخَذّوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَأَضْرَارًا هُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذِكْرُ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ بَغِيٌّ وذكر بي أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا قُلْ أَنَا دَعْوَةٌ مِن دُونِ اللَّهِ مَلَايَأٌ يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُورٌ ۚ ادْعُوا آبَاً الذي استهوى الشياطين في الأرض حيث ونرد على أحقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوه الشياطين في الأرض Amen. وان اقيموا الصلاه وان تكونوا تنقوا الذي إليه تحشر وهو الذي خلق السماء والأرض بالحق ويوم يقولون فيكون قونه الحق ولا wala bon mo ko ba yo قولوا فايقولوا فيكون قل قل قل يوم ينفخ في الصور يا دنيا انظري وَالَّذِينَ وَعَدُوا وَلَا يُقَاوِمُونَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالأقل ويوم يكون وله الملك وله الملك ولا غل الملك ولا غل الملك وأن وإذ قال غفر لأبيه آذرا أتخفوا أو لئن انني ارىكن خوما والأم فعلان... <تصفيق> Alam ألم أر الشمس؟ فَلَمَّا رَأَى السَّمكَ بَازِغًا قَالَا هَذَا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ فطر السماوات والأرض وحاجه حال وحاید وا, افنا تنفن گورول و قال أنت حال این فا ایم انَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَهُوَ أَبْنَى عندنا ونوحا هدينا من قضى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيْسَى وَإِلْيَا فَكُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَى وَيُّهِ وامیده <تصفح> وَكُلُّ مَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ و wow. اون تق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلىه لمسمر، وإن أسفله لمضدر، وانه يعلو ولا يعل على، وما هو بقول بشّر، هكذا إخوة الإباد والإنسان سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم. وعشت وتعايشت مع القارئ الكريم الذي عزف على أوراق القلوب بآيات رب العالمين. عشت مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة. وعلم من اعلام التداوة وقار الإزاع والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بمحافظة الفيوم فضيلة القارئ شيخ طاه النعماني في هذه الآيات البينات التي تنقل لحضراتكم اشكر الهندسة التوطية والانعارة لصاحب الحج محمد صرحان واولاده المقيم بالغار كما انني اشكر عميد مقاول الفراشة بجمهورية مصر العربية والوطن العربي والعالم الاسلامي والعربي الحج محروس الصغير واخي الحج سامي اصحب مخازن الفراشة الكبرى بمحافظة شرطية وبجمهورية مصر العربية وبالزقازير هذا اللقاء القرآن يا طيب المبارك مبارك. الذي ينقل تكريما منا للوالد الكريم الراحل رحمة الله عليه عم الحج امين خطاب عميد عائلات خطاب جميعا كما انني اتقدم بخالص العزاء الى الدعية الاسلامي والاعلامي الكبير والذي دائما نستمع الى كلماته في مثل هذه اللقاءات السيد صاحب الفضيل مولانا الشيخ عثمان امين خطاف الداعية الاسلامي المعروف في اثناء التلاوة اخوة الابان والاسلام حضر فضيلة القاري شيخ محمود القليني وحضر فضيلة القاري شيخ محمد لطفي نجاتي وحضر فضيلة القاري شيخ ابراهيم الخلوي وفضيلة القاري شيخ محمد جودة كما حضر ايضا علم من اعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والسفير من سفراء القرآن الكريم فضيلة القاري شيخ محمد عبد العزيز الالفي وقد حضر أيضا فضيلة القرشي محمد شعبان صابر هذا اللقاء القرآني الذي نعيشه مع حضراتكم أتقدم بخالص العزاء باسم سيادة دواء محمد عبد الرحمن مساعد مدير امن الجزاء وسيادة المستشار هشام بك عيد في كرسير عام بالمخابرات العامة واتقدم ايضا باسم رجل الاعمال المعروف وصاحب العطاء والعيد البيضاء في اعمال الخير الحاج محمد وهدان الذي هو معنا منذ ان استمع الى هذا النبأ في ليلة تكريم الكريم الراحل خالص العزاء ايضا من من هيئة الطرق الصوفية جميعا بجمهورية مصر العربية ووكيل الطرق الصوفية مولانا الشيخ الشيخ الحسيني وخالص العزاء من الوستاذ محمد سعادة، وايضا خالص العزاء باسم كطاع السنترال بمحافظة الشرقية الوستاذ محمد وكل من حضر في هذا اللقاء القرآي الطيب المبارس اخوة الايمان والاسلام ولانني كما كنت لحضراتكم ان السادة القراء سيتوافدون على حضراتكم فايضا سيحضر معنا في هذا اللقاء القراني القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروتي الذي سيكون معنا في الشطر الثاني من هذا اللقاء القراني الطيب المبارك